والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين ألي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 كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن وَأَنْتَ سَتَنَا إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ جَعَلَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالْتِ تقوى أرأيت إن كذب وتغلى ألم نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزي 117. كلا لا تطعه واسجد واقترب